يُلِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْوَمِرِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَائِكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا ل